بسم الله الرحمن الرحيم قاسين بالك آيات القرآن وكتاب مبين هدى بشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن Nahl الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمون. Uluakah الذين لهم سور اَلْعَذَابُ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَإِنَّكَ إلْقَ لَمُ سَالِئًا هِ إِنِّي آنَسْتُنَا رًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فلما جاءها نودي أنبورك من في النال ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه نَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَأَنْتَ عَصَا فَنَمَا رَأَتْهَا تَشُكَّ أَمْ هَيَأَنَّهُ وَلَا مُدْبِرًا وَلَن ولما رآها تهتز كأنها جأن ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون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 وَأَدْخِلِ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّهُ يَشَاءُ أَن يُبْدِئَكُمْ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَادَّعَوْا بِهَا وَاسْتَرَقْنَا هَٰؤُلَاءِ أَنفُسُهُمُ الْغُلُوُّ انظُرْ كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ من عباده المؤمنين وورث سليمان داهود وقال يا اَنَّاشَ عَلَّمَ مَا نَطَقَ الطَّيْرُ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَ وال طير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وعد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحبون لا يحتمنكم سليمان وجنوده، لا يحتمنكم سليمان وجنوده، وهم لا يشعرون. وتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أحمل صانحا ترضاه وأجعله برحمتك في عبادك الصالحين وتفان قِيْرَ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى الْهُدَى أَمْ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ لا أعذبنه عذبا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يئني بسلطان مبين فما كت غير بعيد فقال أحط tubi ma lam tuhiq bi waji tukam min sabain binaba'i aqin inni wajjan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 وجدها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم على السبيل فهم لا يهدون إلا لله الذي يخرج الخضأ في السماوات والأرض ويعلم ما تحفون وما تحلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم Katakanlah: "Saya mau berbohong. Apakah kamu dari orang yang berbohong? Aku akan mengambil kitab ini dan menghancurkan Qalat ya ayuhal malak inni alqiyah ilaiya kitabun kariim Inna hu min suleyman wa inna hu bismillahirrahmanirrahim ألا تعلو علي واتوني مسلمين؟ قالت يا أيها الملأ أفضوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون.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 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَذِهِ الْيَدِ فَانْظُرْتُ بِمَا يُوجِعُ الْمُرْسَلُونَ تَلَمَّىَ أَسْلَيْمَانُ قَالَ أَتُؤْمِنُ بِمَا فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأ أَنَّهُمْ بجُنُودِ اللَّاقِ فَلَهُمْ بِهَا وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةٌ وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أيُّها الملأ أيُّكم يأتيني بعرشها فضل أي يأتونني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك بفضل أن تقوم مما قام وَإِنَّ عَلَيْهِ لَقَوْلٌ آمِين قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِقَضَاءٍ إِن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفٌ ألمَّ رأو مستقرا عِدَهُ قَالَ هذا من فضل ربي ليَبْنُوني أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَنَا يرُ لَهَا عَرْشَانِ نُورٌ أَتَىٰ تَذْهَبُ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ أَلَمْ مَّا قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وقمنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل له دخل الصحر فلما رآه حسبته لجته وكشفت عن ساقها قال إنه صرح ممرد قَالَتْ إِنَّمَا أُوتِيتُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي وَلَمْ تُنَبَّأْ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ مِن قَبْلُ ۖ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ ولقد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة أو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وَإِنَّ فِي الْمَدِينَةِ دِصْعَةَ رُطِبٍ يَفْسُدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّ نَوْءَ الْأَهْلِ لَنَقُولَنَّ لَوَرِي مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَذِنْ إِنَّا لَصَادِقُونَ وَأَمْكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ انظر كيف كان عقبكم كريم ان نادم ما هم وقومهم اجمعين ان تلك بيوتهم خاويها على الدم بما في ذلك لآية لقوم يحلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتكون ولوطا إذ قال لقوم أتأ أئتون الفاحشة وآتوم تبصرون أإنكم لا الرجال شهوة من دون النساء بل آتوم قوم تجهلون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 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أما أم يشركون من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أنتم اثبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعفلون أم مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَيَالِهِمْ مَا عَظَمَ بل أكثرهم لا يحلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أَإِلَّا هُمْ عَذْلَىٰ قَنِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّا يَهْدِيَهُمْ في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون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 صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بني علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا رابا وآبا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 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْذُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاطِبَةُ الْمُجْرِبِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي طَيْقٍ مِمَّا يَبْكُرُونَ ويقولون متى هذا الوحد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وَإِنَّ رَبَكَ لَعُظُ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُحْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَنْقُصُ وعلى بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإن له لهداوة ورحمة للمؤمنين إن رَبُّكَ يقضي بيدهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إن إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصمت إذا ولا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ظلالته ب. إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دام بَتَمَ مِنَ الْأَرْضِ ذُكِّلُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ مَتِينَ فَوَجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُنزَعُون حَتَّى إِذَا جَاءَ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ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 وَيَوْمَ يُفَقُّ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ بَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌ أَدَوْهُ داخِلٌ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 من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكب بَنَت وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ أَلْتُجْسُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدى تدّي لنفسه وما ظلّ فقل إنما أنا من المُذِرِينَ وقل الحمد لله سيُريكم آياته فتعرّفونها